يا قاصدا يا قصدن يا قصدن يا يا يا يا قاصدا ارض العراق تحيه من عاشق يهوى ائمته قضا يا قاصد ارض العراق من عاشقين يهوا امد قضا بل ابل فضل السلام قل له العمر يا ابن الاكرمين, يا ابن الأكرمين قد انقضى متى ربوح الرافدان تضمنا تضمنا ونعيش احرار بجنب المرتضى ام البنين اليوم جابت يا حيدرتو ام البنين اليوم متشابهين بكل صفات لا اله الا متشابهين بكل صفات لا اله اليوم جابت يا حيدرته ام البنين اليوم جابت يا حيدرته حبا شبلك والوفاء لا الله مو شيب لك ولوف لا اله الا الله متشابين الكرصف لا اله الا ما شاء الله عليك انت متذوق اريدك القصه هاي نمشي بيها بالقصيده فدوه اليك الله يطول عمرك اريدك تمشي معي بالقصيده الشاعر اسامه العامري حاتشي لو ام البني يا سيدي الغاب الصفات تخضع لك سبعه تخضع لك سبعه ام البنينا الله وهاب كل روعه بقع كل روعه بقع شبل جابت مو شبل لابويك بطاع منو هذا الثاني عباس ابنك وين وفاء بتوسد ذراع النفس الطباعه الحسن حتى وامطبا يشبهك يا علي حتى واماض با نفس الطبايبه حسب التوام اكبر حتى وامى وعباس اكبر يا علي من الوفه بساعه اكبر يا علي من الوفه بساعه اكبر يا علي من الوفه بساعه اه والساعه يا ابو حسين حسابك مكسني والساعه يا ابو حسين حسابك انت سمين والخافي عنك ما خفاء متشابهين بكل صفات والخافي عنك ما خفاء متشابهين بكل صفات والفجر مولدنا قوموا لبني اليوم دابت يا حجرته عباس جبلك هو يرد لا اله, لا لا لا إله جابت لك ولاد بيه الحسين كله بيه الحسين كله مطلع ميطلع البدر من البدر احلى ومن البدر احلى مبروك جابت لك ولاد بيه الحسين كله كفي جانب كله مطلع ومن البدر أحلى, احلى والتوام الثاني لوان بعيونك تصيدنا بعيونك تصيد لك صورتك تبقى من العصر بنفاسه يش بهله بنفاسه يش anwarati tajalla anwarati tajalla haba shuala ya ali anwarati tajalla anwarati tajalla haba shuala والوفا مصبح واخذنا نوره من الشعلة والوفا مصبح واخذنا نوره من جول اي حدق مرعدنان ويالوفا والفرق فنك تعرفه متشابهين بكل في صفات وين الفاروق فنك اعرفه بكل صفه هلا هلا اللي بيني يا حيدر جول ايه شابلك والول فاليل <متشعبين> لا بكل صفه لا <ليلى> اله الا الله عبا <متشعبين> بكل <بكورس> صفه تلتفت يا ذوي يلا الليله الليله نهوى نهوى ونسمع ونتغنى ونتغز ونرتقي بقمر العباس عباس مشات طينك يا علي من طينك يا علي يا حيدر من تراب رجلينا مش اش طينك يا عليم طينا علي طينك وطين الوفاء يا حيدره من تراب رجلينا اسمع عليك حسين ولو رايد تشوف الفراق بعده طيف لك بنص ليله ظلمة بنص ليله ظلمة ليل جيب لهم احسانه جيب لهم احسانه خل يا اصلي الواد عني غيبت وين خل يحكي ويقول له في قصيده اسمع حبيبي اسمع اسمع اسمع يقول ان الوفا والعباس توام الوفاء الوفا والعباس توام ولكن ما وجد الوفا الا لما وجد ابي الفضل فاب الفضل المتقدم يقول له اذا تريد انك تعرف منه اللي متقدم وجد الوفا ويا العباس عند مهد الحسين او عند الحسين وصيح لهم حسين خلي يحكي يا اصل الوفا عني غبت وينك تلقى القمر وجهي يفز ويقول لا عد عنك تلقى القمر وجهي يفز ويقول لا عد عنك عباس ويا حسين روح بوصط جسمك كن انت ويا المصطفى لا اله الا الله متشاهدين بكل صفات كن انت ويا المصطفى لا اله الا الله متشاهدين بكل صفات سمعني يا ابن المنى اليوم بعت يا حيدرتو استاذ هاشم مولانا اه ابا شبيك والوفا لا اله الا الله عفية عفية عفية, عفية. خاطر عيونك يا حاضر حاضر هو ممتد ان شاء الله البث ها عباس مشات طينك عالم من طينك يا عالم من طينك الطين الوفا يا حدره من كراب رجلنا ورايك تشوف الفراق ما بين طيف لنا طيف بنص ليله ظلمه للمهد جيب لهم احسانك جيب يا اصل الوفا عن غربت خليه يحكي يا اصل الوفا وينك عن غيبت وينك خليه يحكي يا اصل آه عباس ويا حسين روح بوسط جسمه عباس ويا حسين روح بوسط جسمه كل انت ويا المصطفى متشابهين بكل صفاء كل انت عجب عجب باشر, باشر اذا صار الوفاء يكبر بما عباس هذا هو الاسم يتهجى بحروفه يتهجى بحروفه ولو قام, قام يتخطى بمه و عيونك تشوف وعيونك تشوف متشابك كشفوف يمشي على ممشى القمار ما يقدر يحوف يحو يمشي على ممشى يمشي على ممشى ما يقدر ويع والشافوي ابن كسوام الطابقه وصوفه الشافوي ابن كسوام الطابقه وصوفه من يبتدي الخطوات ما يبتعد هي ما يبتعد ظل ويا نور المعطفه مشادهين بكل ابو حسين يا نور المعطفه مشابهين بقلصفه امال بينك يلا سمعني ارفع ايدك هلا هلا ديك هلا يا حيدر ابا شقلك من وجع لا لا لا مشابهين بقلصفه كبار نهار which فو فنداي شط الفرات شط الفرات يخجل من ينزل بماء لويفاع لين رساب ورسوموا وفايه ورسوموا وفايه اجي ليمينك يسرتي ويسرتك نلزمها يمنايا. ما توجع عبد من عدنا الراي يسر هيك نلزمها ما توقع ابد من عدنا هالرايه نلزمها ما توقع ابد من عدنا هالرايه رايه علي الكرك ما توقعش ما صار رايه علي الكرك ما توقعش مصر. شف علي وتشف لتخلفه متشابهين بكل صفاء شف علي وتشف لتخلفه متشابهين بكل صفة تتستنون القصيده تخلص وتقولون احد قلتوا احد قبل ما تخلص القصيده للعباس للعباس للعباس ما <تصفيق> وخو عباس مين يك نهار وش يلا من مال الله يا رفاط عطاياك الشط الفراتي خجل من ينزل بماء من ينزل بماء نهار وتفوف انا جاي الشط الفراتي خجل من ينزل بماء اشربي المايل عذب والماي لا مرايا والماي لا الوفاء لهن رسم ورسو ما وفى وفى دگ اليمينك يسرتك يسرتك نلزمها معتوقع ابد من عدنا هالرايه نلزمها معك وقعد ابد من عدنا هالرايه رايك علي الكره ما توقعش ما صار رايك علي الكره ما توقعش ما صار شف علي وشف التخلفات متشابهين بكل صفات شف علي وشف التخلفات متشابهين بكل صفه يا بقول ام لبنان اليوم ها جابك يا حن صلي <laughs>